بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العنى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حبيث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثورا استنا ولا عني لعلني منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاه نود يا موسى إني أنا ربك فخلع عليك إنك بالوادي المقدس قوام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 وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه قغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري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 فأني قذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصدع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يقفله فرجعناك إلى أمك كي تقر ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطلعتك لنفسي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 قال لا تخاف إنني معكما أسمع وراء فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إن لقد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى قال فمر ودكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سهلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به أزواجا من نبات شتاء كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لئن نهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبا قال أتيتنا لتخرجنا من أنطنا بسحرك يا موسى فلنأتئنك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس بحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى وي لا تفتروا على الله كذبا لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِطَكُمْ بْعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرًا بَيْنَهُمْ وَأَثَرُوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُرِيدٌ أَن يُخْرِجَاكُم لِنُرِيدَانَ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُتَّبَعَةِ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 فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيب ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذل لكم إنه لجبركم الذي علمكم السحر فلا أقطع أنعيمكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلي بنكم في جذوع النخل ولا تعلم أن أيام أشد عذابا وعِبْقَى قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا ما عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الغلاء جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضغب لهم طريقا في البحر أبسا لا تخاف دركا ولا تخشى في فرعون بجنوده فغشيهم من الأم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم ووعدناكم جانب قول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسنوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم هم أولئ على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعلكم ربكم وعنا حسنا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِر فأخرج له عجلا جسد له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنُ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا بْنَ أُمَّ لَا تَخْلُبْ لِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامر قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أذى رسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في أَن أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه, لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نسفا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 وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر لمجرمين يرمئ من زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقه إذ يقول أمثلهم طريقه إلا بثم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيدرها طاع صفصها لا ترى فيها عوجا ولا أمتى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات بالرحمن فلا تسمع إلا همسا يوم أذن الله تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمة ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم وقد خاب من حمل الظلم وقد خاب من حمل الظلم ومن يعمل من الصالحات وهو مطمئن فلا يخاف فلا يخاف هو المرء ولا هجنا كذالك انزلنا القرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد و فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعال الله الملك الحق ولا تعدل بالقران من قبل أي قوما اليك وحي وَقُلِ ٱرْبِتْ بِزِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَلَسْنَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوا۟ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَٰٓءَادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم هل أذلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشوه يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتدك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ساء وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أَفَلَمْ يَهْلِكْ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُوَّنُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُنْذِرْنَهَا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 أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لو لا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبله أن نضل ونخذأ